وَتعاَنوا علىذِرِ والاتَّفوى وَلَا تَعاَنوا على الإِثْمِ والْعُدوان وَاتَّقُ اللهه إِ اللهَّه الله شَديدُ الْهِقاب حُرمَة عَلَْكُمُ الْ المَيتَةُ والدمُ وَحمُ الْ الخزير وَم أُهَِّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَْمُن وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وخشون.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 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب فاليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذا آتيتموهن, إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم اني بسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعث منهم 12 وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة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 وَمِنَ ال الذينَ قالوا إِا نَصَاراء خَذْن مِثاقَهُم فَنَنش حَظًا مَِّ ذُكِروبِه فَأَغْرَينَا بَينَّهُم العدَاوَةَ وَالْبَغْضَ أَ إلَ يَْمِ القِيامَ وَسَوثَ ينَبِّئُهُمُ اللهَّهُ بمَا كانَوا يَصْنَعون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 تَوَرَّبْكَ فَقَاتِلَ إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ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 قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء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 ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاركون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا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 والالسَّارِق والسارِقَة فَقطروا أيدهُ م جَزَ أَ بما كسَبَ نَ كَلًَا مَِ الله والله عزيزٌ الحكم.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 والله على كل شيء قدير يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا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 تَوَاحِدَةٌ وَلَكِن يَبْلُوكم فيما آتاكم فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنَحْكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ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 وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بعض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 فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم ناديمين ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم معكم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 انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون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 وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةَ عِنَادِ الله مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ مَلَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ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 لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرُّبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قالوا فَلَيَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ زِيدًا لَّكَذِرًّا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون فِي الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمَنُوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم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 كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَهَمُّوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ الله عليهم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 وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَن يَقُولُونَ لَيَمَسُّنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَالَمَسِيحُ ما بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قُلْ أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 مَتَّخَذُوهُم أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَقَدْ نَشَدَ النَّاسُ عَدَاوَةً وَسَخَطًا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ وَلَ تَجدَّ أَقَرَدَهُم وََّتَ للَِّذينَ آمَنُ الذيينَ قالوا إِا نَصَى آلِكَ ب بأنَّ مِنهُم قِسينَ وَهذَان قرحبَان وَأَهُم لا يَسْتَكفرِرُون وَإِذاَا سَمِم أُنزِل إلىى الرَّسُول تَ أَحييُونَهُم تَفِيُ مِنَ الدَّمَ فَسِيذٌ مِنَ الْجَمْعِ مِمَّنْ عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لنا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَ أَمِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ وَمَا نَطْمَعُ إِلَّا أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ القوم فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان كفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو, كسوتهم أو كحرير رقبة أمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْتَقِرُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين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 يا ايها الذين امنوا لا يغضب انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم تناله ايديكم ورماكم ليعلم الله من يقافو بالغيب فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب اليم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 أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وذال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز بانتقام أحل لكم صيد البحر وتعاموا متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقرائذ ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله وان الله بكل شيء عليم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ رَفُورٌ حَنِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا طَوْمٌ مِنْ قَبْرِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِينٌ م جلَ الله مِن بَحَةِ وَلاَا سائبَةِ وَلاصلَة وَلا خَام وَلَا حامِ وَدكَّين كَثَرُوا يكَرون على اللهِ الكَرِبَ وَكتَرهُم لا يَعافُِون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 يُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ رَتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَهُ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ الله وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا مِّنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخِرَانِ فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا انا اذا من الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت اترقب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز